بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنفوا الحرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعاب والله وللشهر الحرام وللهدى وللهدى وللقلاء اذا ولا, ولا, ولا, ولا امن من البيت الحرام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا واشتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ونحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النطب وأن تستقسموا بالأدلام ذلك الفزق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخترون اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 8 رُخْصَةٌ فِي نَفْسَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِبٍ بِالِاسْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُمْ فَعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 أو لا مسّنِساء فلم تجدوا ما أنفَت يَمّقَعِدا طيّبا سَمْسَحُوا بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَا تِيْرِيدُ لِي طَهِيرَتُمْ وَلِيُتَمَّنِعْ مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله سهداء بالقص ولا يجرمنكم سمآن قوم على أن لا تعدلوا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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبتقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن أقمت مصلات وأتيت مزكاة وآمنت برسلني وآمنت برسلني وعززتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 فَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا طُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَضْعِهِ وَنَسُوهُ حَضًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُوا عَلَى قَائِلَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فاعث عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا بيثاقهم فنتوحا, فنتوحا مما ذكروا به بي فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وَتَوْفَىٰ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوُ وَيَعْقُوُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ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 وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتزوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن إن داخلون. قال رجلا من الذين يخافون أن عمل الله عليهم دخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعَرَوْنَ اللَّهُ فَتَوَسَّكُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قالوا يا موسى إن لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا. فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً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 تا الى يدك لتقتلني ما انا بثاقط يدي اليك لاقتلك اني اقاط الله رب العالمين اني اريد انتبه ابي اسمي واسمك فتكون من احهام النار وذلك جزاء الظالمين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 وَيَا سَائِرُ طَائِرِهِم فَلَن يَضُرُوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ الِاسْتِغْرَاقَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه سهداه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 وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُسْتَقِيمِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدين من الكتاب ومهيمنا عليك فاحكم بينهم بما أنزل الله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 الذين آمنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الَّذِينَ كِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ كِي همْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةً فَعَشَى اللَّهُ أَيْ يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَشْرَفُ فِي أَنْفُسِهِمْ لَا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 قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبا عند الله ملعله الله ملعله الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الصوت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 وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأتلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأتلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا كَانُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيادًا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُونَا رَأْلِ الْحَرْبِ أَطْفَأَهُمْ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَوْا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصِدِّينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَ اصْرَنَا عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ لا كَسَرْنَا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله إنه مي يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تخذوهم أولياء ما تخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ للذين آمنوا الْآخِرِ والذين مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ مُنْفَطِرَةً مِنْهُ ۖ كَأَنَّمَا يَضْرِبُهُ عَلَيْهِ مُتَوَّجَةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْحَزَنُ الَّذِي أَنزَلْنَاهُ ۚ بِهِ يُحَرِّكُونَ قُلُوبَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ دَرَجَاتٍ عِندَ وَمَا هُمْ بِكَافَّةٍ ۚ وَعَذَابٌ وَمَا هُمْ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 طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطتم الأيمان فكفارته إطام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهديكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة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 فَجِدَ لِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَعِيدُ قَاءَ بَيْنَكُمُ الْأَعْدَاءَ وَالْضَّالَةَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَيَقُودَكُمْ وَيَقُودَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَن تُمْتَهُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله في شيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن يتجادد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ومن قتله منكم تعمدا فجزاء مثل ما ختلا من النمع يحكو به ذوى عجل منكم هديا بالغا كعبتي أو كفارة طعام مساكين أو عدوا ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفالله سلف؟ ومن عدف ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحذم عليكم صيد البد ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 ما على الرسول إلا البلاء، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبير فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَالَتْ لَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا هُنَاكَ كَافِرِينَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِبَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ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 بين سر على أنهم استحقا إثم فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن شهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن لا إذا لمن الظالمين ذلك جناعي.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 وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كسفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيانات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين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 فإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَن تَقُلْ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِّن دُونِ